وَإِذَا رَأَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ الْقَوْلَ كاذبون